A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ra'a ilahuukum ilahun wahid. Laa ilaaha illallahu rahim Allahu la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 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسقى لا فصام لها والله شميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم, يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوج يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألف لام الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل فأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان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 لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط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 لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه فمن أصدق من الله حديثا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله, إلا إله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 وهو على كل شيء وكيل اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو فأعرض عن المشركين قل يا أيها الناس إن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 يؤمن بالله وكلماته ويتبعوه لعلكم تهتدون اتخذوا احبارهم رهباناهم اربابا من دون الله اربابا من دون والمسيح ابن مريم فَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُو سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَيَنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حتى إذا أدركه الغرق قال آمات أنه لا إله إلا الذي لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون وما توفيقي إلا بالله عليه توكير قلت وإليه أنيب قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَتَقوَوْنَ فَإِنْ تَجَهَّرُوا بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السر وَأَخْفَى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة سأبنني اقيم الصلاه لذكري إن الساعهاتات اكن اخفيها لتجزى اكن اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما فما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون فذنون إذ ذهب مغاطبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن إله إلا أنت سبحانك إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ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 لا إله إلا الله يستكبرون فما من إله إلا الله الواحد القهار ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو انتاء فكن الحي لا اله الا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين omni jamalati al-ard wa Il gun tun tin la ilaha illa hu فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فالله يعلم متقلبكم ومسواكم هو الله الذي لا إله إلا هو